أرآه استغنى إن إلى ربك الرجع أرايت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرايت إن كان على الهدى أومر بالتقوى أرايت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 لا تطعه واسجد وقترب تم تنزيل هذه الماده من موقع نداء الاسلام www.islam-call.com